أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طيسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين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 عذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إن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 يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رئيها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب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 نمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي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 لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فما كثر غير بعيد فقَالَ أَحْطُ بِمَا لَمْ تُحْطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُمْ رَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّنَ بِمَالٍ فَمَا أَتَانِ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا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 قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رئيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَا كَذَا عَرْشُكُ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 قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنا وَأَهْلَهُ وهو ثم لا نقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن لصادقون وמכر مكران وמכرنا مكران وهم لا يشعرون فَأَوْحَيْنَا انظر كيف كان عاقبه مكرهم ان دمرناهم وقومهم اجمعين فتنك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لا ايه لقوم يعلمون وان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 فان جينا هو اهلهم الا امراته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى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 وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المطلقين قَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَالِ لَمْ مَا تَذَكَّرُونَ أَمْ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 خلق ثم يعيده ومين يرزقكم من السماء والأرض أإلاهم مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين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 إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّنَا سَكَانُ بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمْمَةٍ فُجَّةً مِمَّا يَعْلَمُونَ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 وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ آتُوهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَنْ رَسَّحَا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 وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتنو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ